ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فاسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 أنه لا إله إلا أنا فاتقوا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون